يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تو من قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم ياتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم توتوه فاحذروا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 وَإِن تُعْرِض عَنْهُمْ فَلَا يَضُرُّكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِصْتَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُنَكَ وَعِدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ فُمَّا يَتَوَلَّونَ مِن بَعْدِ ذَالِكَ وَمَا أُلَاءِكَ الْمُوْمِنِينَ إِنَّ